وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت نيمت نفس ثم احضرت الا اقوزي بالخنزل جوار الفن نسى الليل اذا عص الصبح اذا ثنا ان هولقول رسول كريم ان هولقول رسول كريم ذي قوه أَإِنَّ تَدَّيْنَا شِمْكِنَا مِنْ مُطَاعٍ ثُمَّ آمِنُوا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجنون وَأَلَنْ قَوْلُ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ وَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُ so clean و